إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من جديد شيء إن آتوم إن تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا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 أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لما سخناهم على مكانتهم فمستقوعون ضيئون ولا يرجعون ومن نعمره لنكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمنه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذَرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ويحِقَّ القَولُ عَلَى الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم من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 هُوَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَىٰ أَنشَأَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُنقَدُونَ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه